موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى يا تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفرون أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم بآل الذين من قبركم قوم نوح وعاد وثمد قوم نوح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله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 ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إنتم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 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرَسُولِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الْظَّالِمِينَ وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَاضَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَاءِ جَهَنَّمَ مِّن وَرَاءِ يتجرع ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد